الإِفْلَامِ صَادِقٌ كِتَابٌ أُنزِلَ إلَيْكَ فَلَا يَكُونُ فِي صَدَرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتَوَلَّ رَبِّهِ وَلِكْرَاهِ الْمُتَّقِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ إل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرد إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون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 أود منها مذو من مدحورا لما تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين ويا أدم سق أن توزود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 كما عن هذه السجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلم والشجرة بلت لهما ثوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأكل لكما إن الشيطان لكما عدو فِيهَا لَنَا وَتَرُحَّمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَ خرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا واريس أتكم واريش ولباس تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ونزننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه وَجَعَلْنَا السَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَأَحِسَدًا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا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 فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا السياطين أولياء من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 حيات الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم مما افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنت أخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا لُونَا فَآتِهِم فَآتِهِم عَذَابًا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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم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 من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءوا ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحابا وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ الْلَّعْنَةُ اللَّهُ يَنْظَرُ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ يَغْضُون عَن سَدِيدِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ عَلَى الْأَرَائِكِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ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 لأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا عليهم الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم أَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن لَنَا أَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ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 رحمة الله قريب من المحسن وهو الذي يرسل الياحب الشر بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحاب في قال سقناه لبلد ميت فأزلناه فأ جَلَّ نَاهِذُ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 رَبُّكُم عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 يُرْ سَلا تَكُون قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الْعَظِيمِ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 قال قد وقع عليكم مر ربكم مردسو وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أمم وأباء لَمْ ضَاهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَنْتَظِرُوا فَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَمَّا جَاءَنَا الَّذِينَ لَمَأْهُو بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَادِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانَ لا ثمود أوفهم صالحا قال يا قوم عبود الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذرو تَكُونُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ لَآمِنِينَ بَعْدَ عَادٍ وَقَوْمِهَا وَأَكْمَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَنَوْا وَأَقَمُوا فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْشِئُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفون من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالفعل به كافرون فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةً فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 وَمَن كَانَ دَوَابَّ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا النَّرَآتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطَرًا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 تبغونها عوجا واذكروا إذ قنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا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 وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَغَالِبُ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا رَبَّنَا كُنَّا فِي ضَلَالٍ فَهْدِنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ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 فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آث على قوم كافرين